ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار كلما أرادوا الخروج منها لما يصيبهم من الغم فيها عياذا بالله منها أعيدوا فيها ومنعوا من الخروج منها بيّنه في غير هذا الموضع كقوله في المائدة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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها الآية وقوله في آية الحج هذه وذوقوا عذاب الحريق حذف فيه القول والمعنى أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون والمفسرون يقولون إن لهب النار يرفعهم حتى يكاد يرميهم خارجها فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد فتردهم في قعرها نعوذ بالله منها ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم اعلم ان خبر ان في قوله هنا ان الذين كفروا محذوف كما ترى والذي تدل عليه الايه ان التقدير ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم كما دل على هذا قوله في آخر الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وخير ما يفسر به القرآن القرآن فإن قيل ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي في قوله إن الذين كفروا ويصدون فالجواب من أربعة أوجه واحد منها ظاهر السقوط الأول هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال فيدل اذ ذاك على الاستمرار ومنه ويصدون عن سبيل الله وقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قاله أبو حيان وغيره الثاني أن يصدون خبر مبتدا محذوف والتقدير إن الذين كفروا وهم يصدون وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية وهذا القول استحسنه القرطبي الثالث أن يصدون مضارع أريد به الماضي أي كفروا وصدوا وليس بظاهر الرابع أن الواو زائدة وجملة يصدون خبر إن أي إن الذين كفروا يصدون الآية وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط وهو كما ترى وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الآية وقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة سواء العاكف فيه والباد قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم سواء بضم الهمزة وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان الأول ان قوله العاكف مبتدا والباد معطوف عليه وسواء خبر مقدم وهو مصدر اطلق واريد به الوصف فالمعنى العاكف والباد سواء اي مستويان فيه وهذا الاعراب اظهر الوجه الثاني ان سواء مبتدا والعاكف فاعل سد مسد الخبر والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكره التي هي سواء على هذا الوجه هو عملها في المجرور الذي هو فيه اذ المعنى سواء فيه العاكف والبادي وجمله المبتدا وخبره في محل المفعول الثاني لجعلنا وقرا حفص عن عاصم سواء بالنصب وهو المفعول الثاني لجعلنا التي بمعنى صيرنا والعاكف فاعل سواء أي مستويا فيه العاكف والبادي ومن كلام العرب مررت برجل سواء هو والعدم ومن قال إن جعل في الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال إن سواء حال من الهائف جعلناه أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية وقال بعض أهل العلم إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة يشمل جميع الحرم ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن رباع مكة لا تملك وقد قدمنا الكلام مستوفا في هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال فأغنى ذلك عن إعادته هنا والعاكف هو المقيم في الحرم والبادي الطارئ عليه من البادية وكذلك غيرها من أقطار الدنيا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والبادي قرأه أبو عمرو وورش عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصل وإسقاطها في الوقف وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا وقرأه باقي السبعة بإسقاطها وصلا ووقفا أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح به وقت البرنامج وسوف نكمل تفسير بقية الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته